رحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء, ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم في الالعام لعبره نصيق في بطوني بين ودم لبنا خالصا, لبنا خالصا ومن تمرات والأعناب تستخذون منه سكرا ورفقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن وأكلي من كل استمرات فاسلكي سبل ربك ذلنا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفا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 فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذي فضلوا براتي رزقهم على ما ملكت أيمالهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون وَاللَّهُ جَعَلَ لكم زوجا وجعل لهم من أزواجهم بنين وحفظ لهم ورزقهم من الطيبات أف بالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يشكرون ويعبدون مَاءَ وَالْأَرْضَ كَيْئِنٌ وَلَا يَسْتَقِعُونَ فَلَا تُضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَفْذَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ